بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان إنا أعطيناك الكوثر براستي اي خير و خوشي هر دو جهانو ناوبانجي تاكي تو من أي محمد باندازو بسنور کردوا لهمو ترخو زمانك دا ياخد أي محمد اما حوزي كوثر من بتو بخشي تصلي لربك وانحر إن شالئك هو الأبتر كواتا نوشتنها لبر خداو بو خداو بو بدا سناني الرزامن دي پر انجام بدو قربانيش بكا هربو الشيوية بو بدا سناني الرزامن دي پر هر بيقو من هر دجمنانو ناحزاني تو بيناو نشانو وزاختويرو دوا براون لهمو خيرو تاكيك لهر دو جهان دا